ك موسوعه ا ا ء ل ي أم ل ن ذ ر ا م ل ا ي ؤ م ختم ن ن و ا للعلوم ه ى ق ل ب ه و الاسلاميه غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن يقول آ م ن ا ب ا ل ل ه و ب ا ل ي و م ا ل آ خ ر وما هم ب م ؤ م ن ي ن يخادعون ا ل ل ه ا ل ذ ي ن ن آ م و م ا يخدعون إ ل ا أ ن ف س ه م ا م ي و ق ل ب ه اسماء الله الحسنى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 عمي فهم لا ي ر ج ع و أو ن ك ص ي ب من ا ل س م ا ء ف ي ه ظلمات و ر ع د و ب ر ك ه دعويه ل ن أ ص ا م ف ي ر ربحيه ذ ر ا ل م و ت و ا ل ل ه م ح ي ط ب ا ل ك ا ع ي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 ف موسوعه ل النابلسي للعلوم وإن م ا ل ا س ل ا م ي ن شركه الهدى تفعلوا شركه دعويه ل ن ا غ ا ر ة أعدت ل ل ك ا ف ربحيه ي ن و ش ر ا ذات مضمون ا ل ل ص ا ح ا ت أن ل ه م ج ن ا ع ي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 أولئك ه م ا ل خ ا س ر و ن كيف ك ف ت ر و ع ه النابلسي ه و و ل ل ع ل ك م ا ل أ ر ض ج م ي ع ا ثم س و ل ا م ا ء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 إ ن ك أ ن ت العليم الحكيم قال يا آ د م انبئهم بأسمائهم, فلما باسمائهم قال الم أ ق ل لكم إ ن ي أ ع ل م غيب السماوات و ا ل أ ر ض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 أتأمرون الناس بالبر أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب افلا ل بالبر ن وتنسون ا س أ س ك م وأنتم ت ت ل تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره إ ل ا على الخاشعين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 يذبحون ب ن أ ا ء ك م و ي س ت ح ي و ن ن س ا ء ك م و ف ي ذ ل ك ب ل ا ء من ربكم ع ظ ي م و إ ذ فرقنا ب ك م ا ل ب ا س ل ا ج ي ن ا ك م و أ غ ر ق ن ا آ ل ف ر ع و ن وأنتم تنظرون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 واذ قال موسى لقومه يا قوم انكم ظلمتم انفسكم باتقاذكم العجل فتوبوا إ ل ى بارئكم فاقتلوا انفسكم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 كنوا ل ن ط ي ب ا ت م ا ر د ق ن ا ك م و م د ر ا ت ن ا و ل ك ن ك ا ن و ا أ ن ف س ه م ي ظ ل م و ن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 مما تنبت ا ل أ ر ض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها, وعدسها وبصلها قال أ ت س ت ب د ل و ن الذي هو ا د ن ا بالذي هو خير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 سر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقره شابه علينا وانا إ ن شاء الله لمهتدون قال انه يقول انها بقره لا ذلول تثير الارض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 وان إ ن من ل لما ح ج يتفجر ا ر ة م ه الأنهار وإن منها لما يهبط ش ق ق فيخرج م ن الماء وإن منها لما وإن ه ي من خشيه الله وما الله بغافل عما تعملون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 قالوا اتحدثون بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون إلا أ موسوعه ا النابلسي ل ل ي يكتبون ل ك ت ا د ي ي ه م ثم للعلوم ن الاسلاميه ي ل لهم م م كتبت أ ي ي د ه و و ل ل م مما يكسبون وقالوا ل م ت م س ن النار ا إلا أياما م ع د و د ة قل أتخذتم ع ن د ا ل ل ه ه ع د ا ف ل س ي للعلوم ف ا ل ه ه ه د أم ت ق و ن على الله ا ل ا ت ع ل م و ن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 و َ إ ِ ذ ْ أ َ خ َ ذ ْ ن َ ا ميثاق ِ ن ب ِ ي ِ س ْ ر َ ا ئ ِ ي ل َ لا َ تعبدون ََُُْ إ الا َّ الله ََّ وبالوالدين َََِِِْْ إ ِ ح ْ س َ ا ن ا وذي َ القربى َُْْ واليتامى ََََْ والمساكين َََِِْ وقولوا َُُ للناس َِّ حسنا ًُْ و أ ق ي م و ا الصلاه واتوا الزكاه ثم توليتم الا قليلا منكم و أ ن ت م معرضون و إ ذ اخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أ ن ف س ك م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 ف م ا جزاء من ي ف ع ل ذلك منكم إ ل ا خز في ا ل ح ي ا ا ة ل د ن ي ا ويوم ا ل ق ي ا م ة يردون إ ل ى أشد ا ل ع ذ ا ب و م ا ا ل ل ه ب غ ا ف ل عن م ا ت ع م ل و ن ي ه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 ولما جاءهم كتاب من عند الله مخدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما ج ا ء ه ا ما عرفوا كفروا به ف ل ع ن ة الله على الكافرين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 بغضب على غضب على ل ل و ك ا ف ر ي ن ع س م ه ي ن و إ ذ ا قيل لهم م آ ن و الله قالوا نؤمن بما أ ن ز ا ل ق ا ل و ا ن ؤ م بما بما ن أنزل علينا ويكفرون وقالوا م ص د قل ا م معهم ا قل فلم تقتلون أ ن ب ي ا ء الله من قبل إ ن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده و أ ن ت م ظالمون واذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا خلقكم الطور خذوا ما اتيناكم بقوه واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل لكفرهم قل بئس ما يامركم به ايمانكم ان كنتم مؤمنين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 ولتجدنهم أ ح ر ص الناس على حياه ومن الذين أ ش ر ق و ا يود أ ح د ه م لو يعمر أ ل ف س ن ة وما هو بمزحده من العذاب وما هو بمزحده من العذاب أ ن يعمر والله بصير بما يعملون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 كانهم لا يعلمون واتبعوا ماتت الشياطين على م ل ك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين ك ف ر و ا يعلمون الناس السحر وما أ ن ز ل على الملكين ببابل هاروت ببابل هاروت وما يعلمون ح ت موسوعه النابلسي للعلوم م ن ن ه م ا م ا يفرقون به بين ا ل م ر ء و و ز ج ه و م ا ه م ب ا ء الله ويتعلمون م ا يضرهم و ل ا ي ن ف ع ى قد علموا لمن ا شركه ت الهدى شركه دعويه كانوا غ ي ولو أ ن ه م م آ ن و ا و ا ت ق و ا ل م ثوبة م ن عند الله ل خير و ك ا ن و ا ي ع ل م ا ع ي والذين آ م ن و ا لا ت ق و ل و ا ا ر ع ن النابلسي و و ق ا للعلوم الاسلاميه ك اسماء الله ا ل ح م ن خير من ربكم والله يختص ب ر ح موسوعه ت ه من يشاء النابلسي الآية ن س نأت ل ل ع ل م أن ا ل ل ه ع ل ى كل ش ي ء أ ل س ت ع ل م أ ن ا ل ل ه له م ل ك ا ل س م ا و ا ل و م ا ل ك م من دون ا ل ل ه من ولي ل ا نصير أ م ت ر ي د و ن أن ت س أ ل و ا ر س و ل ك م ك م ا س ئ ل م و س ى م ن قبل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 وقالوا لن يدخل ا ل ج ن ة إ ل ا من كان هودا أ و نخارا تلك أ م ا ن ي ه م قلها ت و ر ه ا ل ك م إ ن كنتم صادقين بلى من أ س ل م وجهه لله وهو محسن فلو أ ج ر ه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 فذين ي ن آ ت ا ه م الكتاب ي س ل و ن ه حق ل ا و و أ ل ئ ك ي ؤ م ن و ن ب ه و ل ن ي ف ف ر به أ للعلوم ا ل خ ا س ر ا م ي ه يا بني إ س ر ك ه الهدى شركه دعويه ل العالمين م ا لا ت غير نفس ربحيه ل ا ت مضمون ل ا ه ا ع ج ت ل ا هم ي ن ن ص ر و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 ووصى بلاء ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم, لكم الدين فلا تموتن إ ل ا وانتم مسلمون ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت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 قل أ ا ن ت م اعلم ام الله ومن أ ظ ل م ممن كتم ش ه ا د ة عنده من, من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أ م ة قد خلت لها موسوعه ا كسبت ل ك ك م ما ب ت م النابلسي ي ع و ن ق و للعلوم ا س ف ن ا عن الاسلاميه لله ق والمغرب د ي يشاء من إلى صراط موسوعه س ت ق ي م ك ا ل ن ا ب و س ط ل ل ت ك و ن م ا شهداء ل ا س ويكون ا ل ر س و ل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 وإن شركه الهدى ى الذين هدى الله و ش ا ك ا ا ن ل ل ه ل ي ض ي ع و ي م م ا ا ن إن ك ل ل ه ب ا ا ل ن غير و ف ربحيه م قد ذ ى ت م ض م و ج ي ك في ا ج ت م ا ء ي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 ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل آ ي ه ما تبع قبلتك وما انت بتاب قبلتهم وما بعضهم بتاب قبلت بعض ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين الذين آ ت موسوعه م النابلسي للعلوم الاسلاميه ع ل م و الحق شركه ب ف الهدى تكونن من ا م شركه ل دعويه م و ل ا غير ربحيه ذات مضمون و اجتماعي ي ب ك ل ل ه ج م ي ا الله إن الله على كل ش ء قدير ومن حيث خ ر ج ت ف و ل و ج ه ك ش ط ر ا ل م س ج د الحرام و إ ن ه للحق من ر ب ك وما ل ل ه ب ذات ف مضمون ا ل ومن حيث خ ر ج ت فولي وجهك ل شطر ا م س ج د ا ل ح ر ا م وحيث ما كنتم ف و ل و ا وجوهكم شطره ل أ ن ل ا يكون للناس عليكم ح ج ة إ ل ا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم, ولاتم منامتي عليكم ولعلكم تهتدون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 لا إله إلا ه و ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي في م إن خ ل ق ا ل س م ا ا و و ت ا ل أ ر ض و خ ت ل ا ف ا ل ل ل ي و ا ل ن ه ا ر و ا ل ا تجري ا ل ا م ا ي ن ه بعد م و ت ه ا و ب ث ف ي ه ا من ك ل د ا ب ة وتصريف ا ل ر ي ا ا ح و ل س ح ا المسخر ب ب ي ن ا للعلوم س م ا ا ء و أ ر ض لآيات لقوم ي ق ن و ن ا ل ن ا س من ي ت خ ا م ن الذين آ موسوعه ن ا أشد ا ل ن ا ب ل و ي للعلوم م ي ا الاسلاميه ا ع م ا ء الله ذ الحسنى ا وتقطعت بهم الأسباب وقال ت ط لي ان ا ب و ق ا ل ا ل ذ ي ن ا ت ب ع و ا ل و أ ن ل ن ا ك ر ا ر أ منهم م ك ا ت ب ر أ ومنا ا كذلك ي ر ي ه م ا ل و ن ع م ا ل ه م ح س ر ا ت ع ل ي ه م ومنا من النار يا حلالا موسوعه النابلسي ي ط ا للعلوم الاسلاميه واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا قالوا بل لفضيله الدكتور محمد راتب م ا ل ن ا إ ل ا د س ي ت م و س و ل ح م ا ل خ ن ز ي ر و م ا أهل ب ه ل غ ي ر ا ل ل ه فمن ا ض ط ر غير باغ و ل ا عاد ف ل ا م ي ه إن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 موسوعه ا ذ ا بالمغفرة فما ب ب ر أ ص م على النابلسي ر ذلك للعلوم الاسلاميه وإن اسماء الله الحسنى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 وابن موسوعه ا ا ل ي ن وفي ا ل ب أ ل س ا للعلوم الاسلاميه و ن البأس أولئك الذين صدقوا و الذين م و س و ي ه ا ا ل ذ ي ن آ م ن و ا ك ت ب ع ل ي ك م القصاص ف ي ا ل ق ت ل ا ل ح بالحل ر و ا ل ع ب د ب الاسلاميه ع ب د و ل أ ن ب ا أ ن س ن ع ف ل من أخي ش ي ء ف ا ت ب ع ب ا ل م ع ر و ف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 كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين, خير للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فانما اسمه على الذين يبدلونه إ ن الله سميع عليم فمن خاف من ن ف و ص جنفا أ و اثما ف أ ص ل ح بينهم فلا إ ث م عليه إ ن الله غفور رحيم يا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 احل لكم ل ي ل ة الصيام الرفث إ ل ى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم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 والفتنة أشد م ن القتل و ل ا ا ت ت ق ل و ه ع ن د ا ل م س ج د ا ل ح حتى ر ا ا م ي ق ت ل و ك م ف ي ه فإن ل ل ت ل و م ا ل كذلك ج ز ا ء ا ل ك ا ف ر ي ن ف إ ه اسماء الله غفور ر ح ي م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 و ذ ك م و س و ا ه د النابلسي ك م و كنتم من ل م ن ا ل ا ل ي ن ثم أ ف ض و ا م ن حيث أ ف الاسلاميه ن فإذا ق ض ي ت م م ن ا س ك ك ك م ف ا ذ ر و ع ه كذكركم النابلسي س من يقول ر ن ن ا ت ا ل د ل ع ا و م ا ل ه في ا ل آ خ ر ة من س ل ا ق و م ن من ه م ي ق و ل ربنا آتنا في ي ا ل د ن موسوعه ن ة النابلسي للعلوم الاسلاميه ا ل ح س ا ب م ا ر الله في ي أ ا م معدودات فمن ت ج ل في ي و م ي ن فلا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 وإلى الله ل ا ترجع أ م و ر س ل ب ن ي إ س ر ا ئ ي ل كم آ ت ي ن ا ه م من آية ب ي ن ه و م س ي ب د ل ن ع م ة ا ل ل ه م ن بعد م ا ج ا ء ت ه فإن ا ل ل ه شديد ا ل ع ق ا ب ي موسوعه النابلسي للعلوم ن ا ل ذ ي ن ا س ل ا ق و ف ه م ي و م ا ل ق ي ا م ة و الله يرزق ي من ش ا ء بغير ح س ا ب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 والمساكين و ب ن السبيل وما تفعلوا من خير ف إ ن الله به عليم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 كذلك ك الله ل يبين م الآيات لعلكم ت ت ف ك ر و ن في ا ل د ن ي ا و ا ل آ خ ر ة و ي س أ ل و ن عن ك ي ت ا م ق للعلوم إ ص ا م خير ن ا و ا ل ل يعلم ه ا ل م ف س د من ا ل م ص ل ولو ح شاء ا ل ل م ل س ن ت ك م إ ن ا ل ل ه ع ز ي ز للعلوم ا ل م ش ر ك ا ت حتى يؤمنوا و ل ا م ة مؤمنة خ ي ر مشركة من أعجبتكم ولو ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم أ و ل ئ ك يدعون الى النار والله يدعو إ ل ى الجنه والمغفره باذنه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 ف شركه الهدى ش ل ك ه فلا ت ع ت د و ي ه ن ي ر ربحيه ذات ل مضمون اجتماعي فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهما أ ن يتراجعا ان ضل أ ن يقيم حدود الله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 أ ن ينكحن أ ز و ا ج ه ن اذا تراضوا ب ي ن ه م بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم ا ل آ خ ر ذلكم أ ذ ك ى ل ك م و أ ط ه ر والله يعلم و أ ن ت م لا تعلمون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 ولا م و ل و د بولده له و ع ل ى النابلسي للعلوم الاسلاميه وإن ر ت اسماء الله ف ا الحسنى ع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 فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبيب ولا جناح عليكم فيما عرفتم به من خطبه النساء او اكننتم في انفسكم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 واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه واعلموا ان الله غفور حنين لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضه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 الذي يقرض ا ل ل ه ق ر ض ا ح س ن ا فيضاعفه ب ل ث ي ر ة و ا ل ل ه يقبض ويبسط و إ ل ي ه ت ر ج ع و م ا ل ا س ل ا م ن ن ب ي إ س ر ا ئ ي ل من بعد م و س ى إ ذ قالوا لنبي اللهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل ع س ي ت م إ ن كتب عليكم القتال أ لا تقاتلوا قالوا وما لنا أ ل ا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا, وقد أخرجنا من ديارنا و أ ب ن ا ئ ن ا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 والله مع الصابرين ولما برزوا ل ج ا ن و ت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا و ت ب ت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين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 موسوعه النابلسي ب ي ت وأيدناه ر و ح ا ق د للعلوم الاسلاميه اسماء ج ا ت ه م الله ب ي ن ا ت و ك الحسنى خ ت ف و ا ه ومنهم م من آمن ومنهم من ك ف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 ولا ا ش ف م و ا ا ل ك ف ر و ن ه م ا ل ظ ا ل م و ن ا ل ل ه لا إ ل ه إ ل ا هو ا ل ح ي ي ا ل ق و م ل ا تأخذه سنة و ل ا نوم ل م ا في ا ل س م ا ا و وما ف ي الأرض ذا الذي إلا من ن يشفع زوره إ ب ه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 قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك ب ا ل ع ر و ة الوثقى ل ن ف ص ا م ه ا والله سميع عليم الله ولي الذين آ م ن و ا يخرجهم من الظلمات إ ل ى النور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 في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إ ب ر ه ي م في ر ب ه أن ت ا ه ا ل ل ه ا ل ل قال م ك إذ إ ب ر ربي ا ا ه ي م ل ذ ي يحيي و ي م ي ت ق ا ل أ ن ا أحيي و أ م ي ق ا ل إ ب ر ا ه ي م فإن الله يأتي ب ا ل ش م س م ن المشرق بها المغرب من فأتي فبغيت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين او كالذي مر على قريه وهي خاويه على روحها قال انا يحيي هذه الله بعد موتها فاماته الله مئه عام ثم بعثه قال كم لبثت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 في كل سنبلة موسوعه و النابلسي ل ضعيف م ي للعلوم الاسلاميه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 والله بما تعملون بصير ايود احدكم ان تكون له جنه من نخيل و ع ن اعناب ب و تجري من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات واصابه الكبر و له ذريه ضعفاء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 وما تنفقون إ ل ا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوف ى إ ل ي ك م و أ ن ت م لا تظلمون للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في ا ل أ ر ض يحسبهم الجاهل أ و ل ي ا ء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا ي س أ ل و ن الناس ا ل حافا وما تنفقوا من خير ف إ ن الله به عليم الذين ينفقون أ م و ا ل ه م بالليل والنهار سرا وعلانيه, سرا وعلانية فلهم أ ج ر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين الرمال يأكلون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 وذروا ما بقي من الرباء ان كنتم مؤمنين ف إ ن لم تفعلوا فاذنوا بحرض من الله ورسوله وان تبتم فلكم رءوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره وأن تصدقوا خير ل ك موسوعه إن كنتم ت م ع ل ا ا يوما ت ت ق و ج النابلسي للعلوم الاسلاميه وهم لا يظلمون يا أيها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 موسوعه النابلسي ت للعلوم ه و ا ل ل ه و ا ل ل ه بكل ش ي ء عليم و إ ن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا ف إ ن أ م ن بعضكم بعضا فليؤذي الذي اؤتمن أ م ا ن ت ه و ل ي ت ق الله ربه ولا تكتموا ا ل ش ه ا د ة ومن يكتمها فانه اثن قلبه و ا ل ل ه ب م ا ت ع م ل و ن ع ل ي م ل ل ه م الحسنى في ا س أنفسكم م وما ما ا ا الأرض تبدوا و وإن أو تخفوه ت في في ي ا ب به ك م م الله ل فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله ع من ل كل شيء ا ش ر س و ل أنزل ل بما إ ي ه من ربه و ا ل م م آمن ؤ ن ن و كل ل ل ب ا ه و م ل ا ئ ك ت ه وكتبه و ر س ل ه لا ن ف ر ق ب ي ن أ ح د من ر س ل ه و ق ا ل و ا س م ع ن ا و أ ط ع ن ا غ ف ر ا ن ربنا ك و إ ل ي ك المصير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 ر ب ن ا و ل ا تحملنا ما لا طاقة لنا ب ه دعويه ف غ ف ر لنا ا و ر ح م ن ا أ ن ت م و ل ا ن ا فانصرنا ا على ل ق و م ا ل ك ا ف ر ي ن